موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يقدم الله الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رب لما قضى جل في علاه وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أما بعد حبة الفضل أحياكم والله بياكم وسد على طريق الحق إلى جنة الماء وأخطاي وخطاكم لما علمت بالموضوع ولم أختره ما اخترت هذا الموضوع فاجزاهم الله خير لما علمت بهذا الموضوع وأي موضوع في الدنيا تريد أن تتكلم عنه إذا أردت أن تصيب الهدف إذا أردت أن تجمع الموضوع من جوانبه على حقيقته فلا تبدأ بغير كتاب الله عز وجل طيب هل كل شيء موجود في هذا القرآن؟ يقول الله عز وجل تبيانا لكل شيء لكل شيء؟ نعم وكل شيء وكل شيء ايش فيه يا ربي كل شيء كل شيء يعني كل لفت كل ضحكة كل نظرة كل حركة كل همسة كل سكنة تضحك تزعل تخاصم ترضى تعطي تسامح تعفو كل شيء وكل شيء ايش فيه وكل شيء فصلنا ما قال ذكرناه عرجنا عليه مذكور لا وكل شيء فصلناه ايش تفصيناه سبحان الله كل أمر أبغاه أبغى تروح تبيع تروح تشتري تروح تتزوج كل شيء تتاجر أي أمر تريده هو في كتاب الله عز وجل إن أردت أن تصيب الحق الحق أرددها وحطعتها مليون خط الحق ممكن تتكلم عن الأفراح لكن لن تصيب الحق إلا إذا اتبعت الحق وإذا رجعت إلى المصدر الحق لأجل هذا الحين يحلل المحلون السياسيون في الكلام عن قضية مثلا قضية السلام مع اليهود وهذا يتكلم ويقول لا لو أنا ونحن ذهبنا إلى المؤتمر وناقشنا سندفع عجلة السلام والله لن تدفعها ولن تحركها ما دام الله قال في الحق ولن ترضى عنك اليهود ولن صارا كل مؤتمرات أي والله إيش طيب متى بيرضون أجل يا ربي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى حتى إيش تحضر المؤتمرات لا حتى تتبع ملتهم حتى حرف غاية يعني قبلها والله لن يرضون عنك كم لنا معهم ستين سنة, ستين سنة؟ رضوا ولا يزيدون يزيدون ليش هذا كل ثمرة تجاهلنا لآية في الحق ماذا يقول الله عز وجل عن هذا القرآن؟ جماعة مشكلتنا واحد يقول طيب ايش دخل الحين كلام عن أفراح المؤمنين ايش دخلها في القرآن؟ والله سآتيك بالدليل بإذن الواحد الأحد لا تستعجل واش مش مشكلتنا يا حبيبي مع القرآن؟ أخي الغالي أختي المباركة ايش مشكلتنا مع القرآن؟ هل ممكن هذا القرآن يعني نزل واللي مطلوب منه أو مهمته أو الحكمة من إنزاله هي اللي احنا فاهمينها لا والله في حكمة أعظم طب أجل أيش المشكلة قبل سنوات وسأقول لك لن أقول لك أحد قال لي سأقول لك ما حصل مع هذا المسكين الفقير إلى ربه قبل عدة سنوات جالس الحالي وجالس أقرأ ختمه. سريعة كختماتنا نقرأ ونقرأ ونقرأ وصلت إلى قول الله عز وجل في صورة العنكبوت لاحظ نايم ألي أن صورة العنكبوت من الفاتحة بادي يوم ديت عن صورة العنكبوت قرأت قول الله عز وجل أولم يكفيهم أنا هالمسكين صحى إيش هالنعمة اللي بيذكرها الله عز وجل الله يقول أولم يكفهم أنا إيش الحين لو أنا أعطيك عشرين ريال وبكرة أعطيتك مئتين ريال وبعدها أعطيتك ألفين وبعدها في اليوم الرابع أعطيتك خمسة مليار كلها في حسابك خمسة وجنبها الأصفار كلها لما أجئ من عليك أقول لك أولم يكفك إيش إني أعطيتك إيش عشرين 20 ولا مئتين 200 ولا ألتين ولا الخمسة مليار صح لأن أعلى منها تكفيك لأن تموت ويبقى منها ورث لعيالك ولعيال عيالك ولعيال عيالك صح لأني قلت أولم يكفيك واخترت أعظم شيء صح الله عز وجل هنا ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم عيون يشوفون فيها عيالهم ويشوفون فيها طريقهم وغيرهم ما يشوف حتى لو ما كان عندك عيون، هذه النعمة اللي بيذكرها الله تكفيك. ما قال أو لم يكفهم إن أعطيناهم آذان وغيرهم أصم، ما سمع ولا صوت ولا أحد من أهله. عاش معهم ومات ما سمع أحد. ما قال أو لم يكفهم إن أعطيناهم يدين وغيرهم مقطوع اليدين. لا لا لا لا. اختار الله أعظم نعمة. يعني لو كان إنسان أعمى وأصم وأبكم ومجذوم ومقطع الأيدي والأقدام. وتجمعت فيه جميع أنواع السرطانات والأورام ثم أعطاه الله هذه النعمة وضمنها له أقسم بالله أنها تكفيه فوق أرضه وتحت أرضه ويوم العرض على الله عز وجل أن يكون أسعد السعداء ليس فرح ينتهي لا لا فرح سيدوم معه الفرح يدوم فيه فرح يدوم فيه فرح ما يدوم كلها مبصلة في القرآن وسنأتي عليها لكن القضية أنا لما جئت عند الآية هذه أَوَلَمْ يكفهم؟ وشو يا ربي اللي بيكفين؟ أَوَلَمْ يكفهم أننا سامحني أدري إني قلت الآية وما كملتها لكن لازم نحس لازم نحس أحد المشايخ سامحني أدري إني بروح وبارجع لأن اللي ما حسيته أبغى يوم حسيت شيء من أني أحب لك والله ما أحب لنفسي فأريدك أن تشعر بشيء ما حس فيها الضعيف المسكين يوم صحى عندها الآية ويليتنا نصحى عند الآيات كلها يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أحد المشايخ يقول رحت مع الدكتور عبد الرحمن الصمير حفظهم الله جميعا لأفريقيا يقول وتعب تعب في هالأدغال لا يعلم هل الله يقول شحوب وأغبار وجهي كله تراب وتعب وحلق ناشف يقول يا وصلنا المكان المقصود معي قارورة ماء فيها نصف يقول فقال لي الدكتور سميث قال انتبه لا تنزلها معك يعني لا يشوفونك يقول فقلت ليش قال لك لي انتبه بس لا يشوفونا معك وبس ويقول وصلنا جيت بغسل فنزلت القاروره معي ابغى اغسل وجهي مليان تراب يقول والله يا جماعة يقول يوم نزلت القاروره معي يقول يوم هجموا علي القوم يقول هجموا علي وبينهم طفل يزحف يقول فقلت هذا شيلو معاق قالوا لا مو معاق هذا له ستة أيام ماذاق قطرة ماء ماذاق قطرة ماء طبعا الماء عندنا نشرب كل يوم صح ولا هذا القرآن العظيم لو لو صحينا كان أقسم بالله تذوق طعم القرآن مع كل شربة ماء من اللي يقول هذا الكلام أفرأيتم الماء لكن نايمين نايمين أسعى الله أن يوقضنا قبل ما لموت أفرأيتم الماء الذي تشربون رأيته أأنتم سأل نفسك جالس كم مع نفسك كذا والله أنت تحس للماء طعمين أأنتم أنزلتم اللي فينا يقول أنا نزلت الماء يرفع ايه. كل أهل الأرض كل الملوك كل الرؤساء كل المدراء كل وزراء المياه كل اللي يقول أنا نزلت الماء من المزن أتحداه يجي يقاف قدامنا قدام ناس يقول أنا أنزلت الماء أنا أمرت السحاب الثقال وأنشأتها ثم أمرتها بعد أن سقطها ثم صبت الماء أأنتم أنزلتموه من المز أم نحن المنزلون سبحانه طيب لو ما نزل يا ربي لو نشاء في ناس يحس بالكلام هذا يا جماعة وفي ناس مثل نايم يشرب يشرب يشرب, يشرب بس لو نشاء أجعلناه أجاجا أخلي بدل ما تشرب وترتوي تشرب وتعطش يصير ماء مالح زي البحر جربها يوم الأيام خذ لك قرورة وحط فيها ملح وخضة خضة لين؟ حطة ما حد يدري من أولادك خلي يجي يشرب ويشرب ماء مالح لو نشاء جعلناه أجاجا قل له أشكر إذا ذبت الماء الطعم الزلال العبد طيب وش المطلوب مني يا رب لو نشاء جعلناه أجاجا لا تشكرون متى بتحس إني أنا اللي نزلت لك وأعطيتك وغيرك غيرك ست أيام أولادا ما دعو الماء يزحفون من الجفاف؟ لكن أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربي عقلوبنا في كل شيء داخل معك القرآن وانا أتأكل عندك رز ودجاج ولحم وخضار وفواكه سبحان الله فاللي ينظر يا أخي صعب تعيش على الأرض أربعين سنة وخمسين سنة وأن تقرأ في كل ختمة فلينظر الإنسان إلى طعامه قاعد تأكل تشرب ما عمرك الضرق مشكلة يا جماعة فلينظر الإنسان إلى طعامه أنت إنسان وأنا إنسان طيب أسألك سؤال وجاوب نفسك الآن ويا من ترانا خلف الشاشات متى يوم من الأيام جلست أنت أولادك قعد تناظر الأكل وتناظر الأصناف وتقول لهم تعالوا نتدبر ينظر الإنسان إلى طعامه تعالوا شوف هذا من وين جاء؟ أنا هو سبحانه صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض أنت اللي شقيتها؟ أنت وظيفتك حطيت نواة التمر هذا جماعة إذا عندكم تمر أعطونيها الله عزيزكم نواة التمر حطيتها في في التراب، ثم طلعت أطول منك، هذه اللي أصغر من بناني طلعت، من طلعها؟ أنتم تزرعون؟ أنتم تزرعون؟ أم نحن الزارعون؟ لو نشاء؟ في جماعة متى بنتفكر؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبّ، يعني كل شيء مفروض إذا تعلق قلبك بهذا الكتاب كل شيء يعلقك بي. بالله عز وجل أحد السلف قام ليلة كاملة وهو يقرأ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوا إن الإنسان لظالم كفار عجزت حضرت من الآية هذه فسألوه قالوا إش فيك قاعد طول الليل على هالآية قال والله ما رفعت بصري ولا أنزلته ولا التفت يمنا ولا يسره إلا وقعت عيني على نعمة من الله عز وجل فعجزت, الله خير. فعجزت أن أعدها الله الله. عجز أنت تحس أنك عاجز كان تحس الطعم القرآن عشان كذا الله ما تحدانا ما تحداك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تشكروها هذا بدري علينا كل لو نسجد على أسنة الرماح روسنا على أسنة الرماح وتخ... تفق أعيننا وكذا وجوهنا كلها فأسنة الرماح ونسجد على السنة اللهب وتشل وجوهنا ونقول سبحان رب الأعلى والله ما شكرنا الله حقا شكره لكن متى نحس أصلا يعني الله سبحانه تحدانا نعد يقول زي واحد يعطيك اليوم خمسة مليار ومبكره سبعة مليار وبعد ألف مليار وبعد معطيك عشرين قصر وبعد هيقول لك في آخر السنة يقول لك أنا ما أبغى تشكرني أنا أبغى أتحداك تعد اللي أعطيتك لا تشكرني أتحداك تعد ما نقدر يا جماعة كلام طويل لكن من منا يا جماعة بدناش أن نقول أننا ما نفهم القرآن طب هذه آيات يبغاه يبغاه تفسير فلأفرأيتم ما يبغى إحنا مشكلتنا يا جماعة ما تدبر أننا ما طبقنا ما نعلم لو طبقنا ما نعلم علمنا الله ما لم نعلم أعيدها طبق ما تعلم يعلمك الله ما لا تعلم الله سبحانه جعل آيات واضحة زي الشمس وجعل آيات وما يعقلها إلا العالمون طيب إذا ما ما طبقت لتعلمها ليش تتعلم شيء ثاني هي الدعوة علم لا الدعوة علم وعمل فتعلمنا العلم والعمل جميعا نرجع للآية لو أقول لك هذا ما سامحني ترى يا جماعة أنا تعبت من الآية والله تعبت فعشان كذا أدرى إنه مو سهل أنا نمتعش يا جماعة كم ختمنا يعني تخيل واحد نايم بهذا الكلام اللي يحس باللي أنا أحس فيه اللي يحس إن الأمور كلها ما شاء الله قائم هني اللهم والله العظيم فقد أعطاه الله نعمة عظيمة اللي يحس زي هالمسكين من الفاتح اللي عنكبوت توه يجوم يمكن يحتاج هذا الكلام لو عندي اثنين عطشة ومعي قنينتين ماء واحد كلهم عطشة بيموتون من العطش واحد أعطيتها الماء ولا تكلمت ولا كلمت والثاني قعدت أقول لأ شفت الماء هذا ترى فيه هيدروجين وفيه أكسجين وقعدت أصف له الماء وجبت له كتاب عن فوائد الماء وأنه يمنع الجفاف وأنه ونسبة الماء في جسم الإنسان من اللي أرتوى فيهم من اللي أرتوى فيهم يا جماعة هذا بالضبط حالنا مع القرآن نحن نسمع عن القرآن لكن طيب ليش, ليش اللي ذاق طعم القرآن ما يحتاج تقعد تشرح له لأن أداة الوصول لطعم الماء والشيء اللسان ما لم تبتل العروق بالماء خلاص يحس لكن لو سكبته على وجهه ولا على راسه ولا على يده كلها ما يرتوي عشان كذا يا جماعة عندنا ناس المستشفى يأكل عن طريق أنبوب من الأنف إلى المعدة طيب هذا تعطيه عسل، تعطيه مر، تعطيه ملح، تعطيه ليمون، تعطيه حامض، مالح ولا يدري وش أنت معطيه هذا بالضبط حياة أكثرنا مع القرآن يسمع نشيد ولا يسمع غنية ولا يسمع آية كل وعد يقرأ جريدة ينقل خبر، يقرأ أخبار حقيقة هنا ما عادي. طيب ما دام يا جماعة إيش اللي صار؟ قد لكم الآية أو لم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليه. <تصفيق> لما قريت أقول هذه إعماه. أكثرنا يقول هذه الحين أولم يكفيهم إذا كنا ما نحس لا نظن أن كل الناس ما يحسون. طيب إذا كنا ما نحس الطعم هل الله يقول يكفيك الله يعلم ولا أنا قل أنتم أعلم ألا يعلم من خلق يعلم الله وشيكفيني وإياك يعلم وشيكفيك يكفيك في همومك في همومك في أمراضك في كل حياتك وأخراك إي وربي يكفيك أسأل الله أن يكفينا بهذا الكتاب العظيم اولم يكفهم ان انزلنا اليك الكتاب يتلى عليهم ما انتهت الآية الله يعلم أن في ناس مساكين زي هالمسكين بيقول طيب وش النعمه اللي فيها قال الله ان في ذلك لا تحسب انك اذا ما حسيت الناس كلهم ما تحسون الناس ما يحسون لا يحسون ان في ذلك ايش فيه إن في ذلك لرحمة إن في ذلك لرحمة وذكرى وقفت كأن ما أنزل الله في القرآن هالكلمتين رحمة وذكرى فصار في حوار بيني وبين نفسي سأنقل لك هذا الحوار سألت نفسي قلت أنتي تحسين إن القرآن هذا كافي؟ قالت لا. قلت حسين برحمه وأنتي تتعرضين للقرآن سواء سماعا أو قراءة أو حفظا أو مراجعة حسين بشيء؟ حسين برحمه تنزل وأنت قا... ولا بس قاعد تنتظر متيقيم صلاة وقاعد تقلب الصفحات؟ فقالت نفسي ما نحس بشيء. الشيطان يقول لي عدي يا أخي القرآن معد من الفاتحة وانت ولا صفحة ولا صفحة يعني بس هالكلم تقع تقب عليها؟ قلت والله لا تعود ثلاث مرات قلت يعني مستحيل مستحيل يقول الله عز وجل إن في ذلك لرحمة وذكره قالت نفسي كمل لمن لمن يا جماعة ما قال إن في ذلك لرحمة وذكره للقارئين ولا قال إن في ذلك لرحمة وذكره للتالتالين لا قال إن في ذلك لرحمة وذ لقوم, من هم لقوم يؤمنون قال الشيطان ارتحت يلا كمل قلت والله ما اكمل يا اما اني احس برحمة وذكرى ولا انا عندي مشكلة في لقوم يؤمنون لان مستحيل يقول الله ان في رحمة وذكرى لقوم يؤمنون الله ما يكذب جل جلال الله يقول لك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون ثم تصير مؤمن وما يحسس بالرحمة والذكرى والله ما يصير إن الله لا يقلك الميعاد وين المشكلة؟ في مشكلة ولا ما فيه؟ في مشكلة وينها؟ إذا ما تحس أجل أنت عندك مشكلة في إيش؟ في يؤمنون دفلت المصحف يا جماعة وفتحت الفهرس فتحت صورة المؤمنون أرى صدقنا أنا منهم ولا لا يا جماعة هذه مشكلة يا جماعة عندنا أن زي اللي يجي في المستشفى وعنده ألم ثم يسأل الطبيب يقول وش, وش, وش تحس الألم فيه؟ مدري في ألم بس ما يدري وانا فيه طيب ناخذ الشيء على ولا بطنك ولا رجليك وين ناخذها؟ ما يدري هذا بالضبط وضعنا الحين مع القرآن عندنا ننزف بس ما ندري ما نحس الطعام القرآن بس ما ندري وشو مشكلة فتحت شررة المؤمنون وعرفت ليش ما أحس برحمة وذكر. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون قال الشيطان مشي الحمد لله أنت من المفلحين ما يقول لي ياك تحسون بالي أحس فيه جماعة ولنا غريب تحسون بالي أحس فيه أكثر ما يشوف القرآن هذا المؤمنين وكافرين مؤمنين في الجنة وأنا منهم والكافرين فينا ما دخل فيهم خلاص. تحسون بالي أحس فيه جماعة إذا جاءت آيات الجنة لك طلع إبليس وجهي وجهها لي وأولادي معي في الجنة إذا جاءت آيات النار يجيب لك وجه ناس ثانيين. صح ولا لا صح طيب من هم الذين هم إيش في صلاتهم خاشعون قال إبليس عدي والله ما عدي وراجع صلواتي كلها فعرفت وين المشكلة؟ عرفت إن فيه مشكلة. راجع صلواتك كلها، هذه كلها وقفت معاي يمكن ساعتين قاعد أفكر في صلواتي كلها. ذكرت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال إنه لا يشيب عارض الرجل في الإسلام يشيب ولم يكتب لهم في حياته إلا صلاة أو صلاتين. جمع له في رمضان 2027 في ركعة كان خاشع فيها ويقول سبحان رب العظيم عارف قاعد يقول ركعة. وبعدها بيومين في العشرة واخر سجدتين والله خاشع فيه ركعوا سجدتين ورمضان ألف ورمضان ثلاثين والله خاشع يوم قال سمع الله الحمد حمد وقام يتفكر ربنا ولك الحمد حمدا طيبا ما يكفي كثيرا ما يكفي مباركا ما يكفي ملء السماوات ما يكفي ملء الأرض ما يكفي ملء ما بينهما ما يكفي وملء ما شئت من شيء من بعد كان خاشع وعارف وش قاعد يقول فجمعت لركعات سجدات كلها صارت ثنتين ثلاثين كامل يعود ربي أنه يسامحني على الصلوات اللي رايحة وصرت كل صلاة ركعة فات تكماس ما ركعة سجدت ما خشعت في ركعة الأولى فترفع بدهمة تبث لله يا رب راحت هذه ما خشعت فيها يكتب للمرء من صلاته ما عقلة منها صارت يشيخ الصلاة لها طعم والذين هم عن اللغو معرضون ذكرت هالمجالس اللي جلسنا فيها نقوب مع الخائضين كذبوا كذبنا اغتابوا اغتابنا وتكلموا وتكلمنا والله دريت ليش أنا ما أحس برحمه وذكرى والله يا جماعة ما اتكملت رجعت من العنكبوت للفاتحة أبغى حس بختمة لها طعم أوقف مع الآية هذه فيني ولا ما يفيني كفانا خداع على منفسنا أحبة الفضل ليه ليش أقول هذا الكلام الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يخاطب من اللي يبغى يبغاهم يحسون بالرحمة والذكرى الله يجعلني وياك منهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة سبحان الله ثاني أركان الإسلام العمود عمود الدين يقول الله لا تقرب الصلاة إيش وأنتم سكارى ليه أول حكمة ليه لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى حتى حرف غاية يعني إذا ما حققت الشرط لا تأتي أقول لك لا تأتيني حتى توقع الأوراق يعني إذا ما وقعت الأوراق لا أشوفك صح؟ صح ولا لا؟ إن الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون نحن <تصفيق> يا جماعة عملنا السكارة لكن نعلم مش قاعدين نقول في الصلاة مركزين اجتماعها في مشكلة لازم نحلها فراجعت المصحف من اول وبدأت ختمة جديدة لكنها مكتلفة اقسم بله يا جماعة كانت بطعم كنت اخذ في الصورة مقدار ما كنت في الآية ما كنت اخذه والله في الصورة يا جماعة تراجع نفسك هذا كلام خطير ينطبق عليك ايش علاقة هذا بالفرح؟ الله عز وجل ذكر كلمة فرح فريحين يفرحون فليفرحوا كلها جاءت في الذم إلا في موضعين يعني أهم المواضع موضعين موضع في الدنيا وموضع في الآخرة هو الله لن تنال في الآخرة حتى تعرف اللي في الأولى الله عز وجل لما تكلم عن الفرح ذم الفرح إذا كان مقيدا مثل قول الله عز وجل لما إن قارون كان من قوم موسى فببغى عليهم وأتيناهم من الكنوز يمشي ما إن مفاتيحه مفاتيح الخزانات لا تنو يعني تجهد العصبة من الرجال أربعين قيل عشرين وللقوة عناص أجسام يبغون يشيلون المفاتيح ويطيحون تنو بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح أنه كان ان هذه كلها خلاص هو عنده كل شيء سياراتي أحسن سياراتكم بيتيندي أحسن بيوتكم وعندي في البنك أكثر منكم وصار يفرح حتى فرح فرح بطر على الناس حتى يرى الناس يستنقصهم ويزدريهم ويرى أن إنما أوجده على علم عندي إن الله لا يحب الفرحين إذا كان هذا فرح والله ما يحب إذا كان فرحك بالدنيا والله ما يحب الله هذا الفرح طيب في ناس أموات ذكرهم الله عز وجل فرحانين منهم الشهداء قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أول صفة فيهم إيش فريحين إيش بما أنتم الله من فضله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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المن أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول بعدما بعد أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم طيب ليش الله قال مؤمنين لأن الله سبحانه أمرهم بأن يفرحوا بشيء ما يفرح به إلى المؤمن. إيش هو؟ هو الأمر الوحيد الذي أمر الله به عباده أن يفرحوا. إيش هو؟ وإيش الأمر اللي الله أمرك أن تفرح فيه؟ هاي جماعة. إيش هو؟ بيّد الله وجب. إيش هو هذا؟ إيش الفضل والرحمة؟ القرآن؟ أكيد. يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وين مكان فرح الحقيقة السعادة الحقيقة وين مكانها تعال عند واحد فاقد أولاده بحادث ثم لبس أحسن لبس يفرح لا لب... خليه يشوف أحسن منظر يفرح خليه يسمع أجمل ألحان يفرح لأنه وين مكان يفرح هنا هو مكلوم هنا قال الله عز وجل وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لل من هم؟ يمكن ما نحس راجع صوت المؤمنون طيب شكال بعدها الله عز وجل قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير هو خير مما يجمعون يأمر الله أن نفرح وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فبذلك فلتفرحوا طيب مين اللي قال إن كل أهل التفسير كل المفسرين يقولون الفضل والرحمة قال القرآن وعلمه والله عز وجل ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلة إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة الفضل في القرآن طيب إيش يعني كيف أفرح أنا أيه وربي لما تتبع القرآن وتفهمه تدوب طعمه تفرح بكل آية حبيبي الغالي لو قلت لك خذ الورقة هذه واذهب للي قدامك عند البوابة هذا وعطه كل اللي في جيبك من مال مع ورقة هذه لكن أول ما يأخذ منك المال ويأخذ منك الورقة بينظر عليها ثم يرميها في وجهك يقول لك يلا طير أمشي يلا حرك خذها ومشي عند البوابة الثانية بتلقى واحد ثاني جالس عطه بطاقة الصراف اللي معك والمبلغ اللي معك والمحفظة حقتك مع الورقة هذه وقلها تفضل بياخذها ويرميها في وجهك ويقولك شوف لا عاد شوفك جاي هنا خذها ورح للزاوية الثالثة وعط هذه كلها واحد ثم بيعطيك شيك بخمسين مليار وأنت ما أخذها للأول كيف بيكون وضعك؟ كيف بيكون وضعك؟ وانت معطيه يا متوقع توقع انه بيقولك بيض الله وجهك وما قصرت؟ ولا متوقع توقع انه بيقولك يلا الله صح؟ تلقاك الطالع تنتظر متى يقولها عشان تفرح صح؟ ولا لا؟ انك ماشي صح طيب الثاني تنتظر تقرب وجهك تبغى يذبها عليك صح ولا لا؟ صح يا جماعة ولا لا؟ عشان تبغى توصل للثالث اللي بيعطيك خمسة مليار خمسين مليار صح بتسوي هذا الامر لو قلت لك اذا كنت صدقني بتسويه صح اذا ما بتصدقني ما بتسويه هذا اللي يتكلم عنه القرآن القرآن يتكلم ليش احنا فاش فينا جماعة في التعامل اكثرنا فاش في القرآن فاشل في التعامل مع القرآن عشان كذا حياته كلها ملخبطة لأن ما هو فاهم إنه لازم في واحد يتكلم عليك لازم الله يختبرك إن تصدق ولا ما تصدقه لازم تترك شيء لأجله أعطيك دريم الله سبحانه وتعالى يقول وما تلك بأمينك يا موسى ايش قال قال هي عصا ولا قال هي عصاي هاي جماعة الشيء اللي ما يهمك دائما تقول أأسألك عن كرتون مناديل سيارتك، لك إيش هذا؟ هل بتقول كرتون مناديلي؟ تقول بتقول كرتون مناديل، صح؟ لكن لما أسألك عن جوالك، لك إيش هذا؟ تقول جوالي، صح؟ فكل شيء تحبه وتحس بأنه ما تستغني عنه دائما تنسبه لنفسك. قال هي عصاي، ثم بقى... هذا إجابة. بدأ موسى يتكلم ليه؟ يتكلم عن قال التفسير أنه استأنس بربه وفرحان يتكلم وفي أسباب كثيرة منها أنه يريد أن يبين والله سبحانه جل وأعلم وأعلم منها عصا يبين مقدار العلاقة اللي بينه وبينها العصا والله لو نفهم هالقصة فقط الله ما ذكرها بعضنا يحسب القصة أنها جاء أي معروفة قصة موسى لما رق العصا وصارت حية وراح ودين جاء وأخذها وصارت عادية وراح صنك القرآن بهذه يعني بهذه البساطة القضية كذا لا القرآن جاء لقد كان في قصصهم عبر لمن ما هن الناس لأول الألباب ما كان حديثا يفترى ما هي طيب قال هي عصاي إيش يقول يا رب أنا ما أقدر أستغني عنها ولا خطوة يعني ما هو أحتاجها يوما يوم أحتاجها كل خطوة أتوكأ عليها إيش بعد ومختصر علي أمور كثير بدل ما أطار الغنم ميني صار أهش بها يجتمعون وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب يقول يا رب ما أقدر استغنيها عاصر ما يعني عادي يقول ابن عباس رضي الله عنه كم خوفت فيها من سبع وكم قاتلت فيها من عدو وكم نصبتها في الحر فاستضل وجعلت قماش فاستلبت تحتها وكم ضربت الثمر فنزل مساه لحياتي ما أقدر أستغني عنها أكثر ما تستغني عن مالك وبطاقتك ومحفظتك أي والله قال الله ها خلها معك ما دام مستفيد منها خلها معك اختبار يا جماعة بترك محبوب ومواجهة مرهوب قال الله عز وجل ألقيها يا موسى يعني بعد كل هالوصف يا رب تقول لها ألقيها ما أعظم الله عشان كده إذا قرأت وألقيت عليك محبة مني تعرف أن موسى يستاهل ايش سوى موسى قال يا رب بس طب من يعطيني عصر ثاني بعدين طيب بعدين من يعطيني طب طيب اشتوي في غنميح وشولا لحدهم ها صح ولا لا يا جماعة ايش سوى موسى عليه السلام ها ايش ابغى اسمع الحرف كل حرف له طعم ايش فاء ما قال الله ثم ألقاها يعني قاعد يفكر شوي ثم بعدها لا قال فاء ايش يعني فاء فاء الفورية قال فألقاها والله لو تبغى روحي يا رب نلقيها فألقاها طيب مفروض انه فاهمين غلط انه لما ألقاها ترك البنك الربوي اللي عنده ولا تركت عشيقة اللي كانت كلمة كل يوم ولا ترك السجارة اللي معها معتاب عليها كل يوم ان الله بيقلب العصا ذهب فاهمين غلطة جماعة ايش سوى الله موسى والله ستمر على هذا الاختبار والله ستنجح او تفشل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا قل مسلم صلي تزكي تصوم لكن تقول امنا وهم لا يفتنون والله فلا تحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون ولقد فتن الذين من قبلي فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الله الكاذبين. طيب إيش صار صارت العصا ذهب وقال الله بيض لوجهك موسى أن تستاهل خذ العصا لا كان كل الناس ينجحون مع الله عز وجل لا ينجح إلا مؤمن واثق. وهو يعطي واثقنا بجيه مصيبة ويعطي واثقنا بجيه اختبار تاني واثق وفرحان فرحان وإذا ما أنزلت سورا قرأها النبي عليه الصلاة والصحابة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا يقولون من اللي, من اللي فرح بالآية دي فرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أيكم زادت وذي إيمانا كلهم سمعوا لكن مو كلهم فرحوا فأما الذين آمنوا الله اجعلنا منهم يا رب فزادتهم إيمانا وهم إيش يستبشرون فرحان فهم درس في حياته فهم كان متردد يترك البن كلما يتركها الآن قال عباية مخصرة أتركها وأتركها الآن لا والله لا أتركها لله عز وجل يستبشرون لما ألقاها موسى عليه السلام يا جماعة ما حولها الله ذهب لما ألقاها كن, كن جاهزا بالاختبار الثاني لتفرح الفرح العظيم كن جاهزا أول ما ألقاها فإذا هي إيش حية تسعى هذا جزاه يا رب هكذا التعامل مع الله عز وجل تصير تفرح حتى بالبلاء تترك أمر ومتوقع أنه وراه بلاء ثاني لأن الفراج يجي بعد البلاء الثاني دائما وهذا مضطلس القرآن وسأكيك بأمثلة بإذن الله هاي جماعة ايش صار فلما رآها الله يقول تسعى يعني مو بحية ساكنة انت لو شفت حية جالسة قدامك كل ساكن. تخاف ولا ما تخاف طيب وش رأيك لو تسعى تروح جنبك وتجي ها تخاف أزود لا بعد أكثر وأزيدك ليس من الشعر بيتا بل أعظم من الكتاب آية يقول الله عزيزي لما رآها تهتز كأنها جان كنها جني يعد وجه ولا مدبرا ولم يعقب يعني أحيانا تنحاش والطالع وراك أحيانا ما عندك فرصة أصلا ما تبغى تنتبه تهدي سرعة لم تعقب قال يا موسى أقبل ولا تخف الله أكبر تركت البنك الربوي ثم جاءك الديون ايه بتجيك ديون وبيجيك من يغض عليك بنك ثاني بتج... بتهتز الأرض عندك كأنها جان ها كن مستعدا لتفرح الفرح الحقيقي ما أحد يعطي مثل الله عز وجل فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدن ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا سبحانه إنك من الآمنين ولا يخاف يديه مسلوم موسى قال يا ربي لو لو خلناها أما أني أرجع واجه حيا لا والله هذا كذا هذا إحنا يا جماعة أثرنا عشان كذا فاشلين أسأل الله نجعلنا وياكم الفائزين الناجحين معه إيش سوى موسى عليه السلام ها إيش سوى يا جماعة رجع واجه العصا. طيب الحين قدام العصا. بس في مسافة ماذا قال الله عز وجل خذها سبحان الله يا رب يوم كانت حية وأبغاها لمآرب أخرى وتمتعني مع الغنم وفطواتي تقول ألقيها يوم صارت حية ما عاد أبغاها أبغل فك منها تقول خذها شاست الدرس ايش سوى موسى قال والله يا رب ما قدره لقم انتفض واثق في رب العالمين وأسأل الله نجعل القرآن ربيع قلوبنا والله نتعيش الحياة مد موسى يده عند وين عند رأسها أخطر ما في الحياة رأسها سنعيدها سيرتها الأولى سبحانك يا رب والله ما تعامل الله ثم تخسر يا أخي هو أعز من أن يخدم من أطاعة هو أعز من هذا يعني لأنت لو تعامل كريم تكون ثقتك كثير كاملة فكيف تعامل أكرم الأكرمين بس يا أن ننجح لما أخذها هل لدغته ولا ها؟ سنعيدها سيرتها الأولى أخذها موسى عليه السلام أول كانت أيش توكع عليها يهشبها على غنمة مآل الأخرى طقت تمر صح الآن معده قضية سبع الآن هذه العصا سأجعل هذا الموقف يا موسى يسهل لك بعد الله كل حياتك إلى أن تموت ما يبقى لك هم إلا انفرج بعد الله ثم هالعصا؟ والله ما هو عشان العصا يا جماعة القضية أكبر حتى أستفيد أنا وأنت ونفرح كل بفضل الله وبرحمته لو ما عندنا نجي القرآن كان ما ندري أول ما نترك شيء وهم نجي لمصيبة هذا شهادة ت... لا لا لا لا كن جاهزا هذه العصا لما واجه موسى عليه السلام فرعون ومعه من السحرة ألقي ما في يمين انتهى الموضوع لو موسى قال والله يا ربي ما اقدرتك العصا وهذه تفيدني وانا ما اقدر عجزت ما اقدر ظنك تنفع في قدام السحرة لا وربي تخش بها على غنمك بس ما في شيء هنا هلقف ما صنعه ايش مشاعر موسى عليه السلام والله ان تركت وفزت في موقف مواقف حياتك اقسم بالله ان تدخل على مسؤول تروح المكان اقسم بالله ان ترى اثر ذاك الموقف حتى تقدر اذا توردت وتكلمت عليك الامور تقول يا رب مثل اصحاب الصخرة لك, لك شيء موقف يستاهل يا رب تجعل لنا مواقف مشرفة عندك يأتي قدام البحر قال اصحاب موسى اننا مدركون قال كلا إيش كله وين أسلحتك وين دباباتك وين مدافعك وين جايين بالبعون؟ قال كله ما قال إنه معي عصاي قال إن معي ربي ما قال سوف يهدين سوف البعيد مستقبل البعيد لكن قال سيهدين إيش طب بعدها ثم أوحينا إلى موسى أن صح الآية كذا ثم ولا وأوحينا ولا فأوحينا ما دام تركت بسرعة والله أن يأتيك الفرج بسرعة إحنا نتردد فيجينا الفرج ما ولا نترك ما يجينا الفرج قال الله عز وجل فأوحينا إلى موسى حتى الحرف له طعم قسما بالله يا جماعة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر يحمل أطنان من الأخشاب بواخر كبار فايش بتسوي فيه عصر ما هو بالعصر اللي بتسوي رب العالمين اللي بيسوي لكن أبخلي العالم إذا قرأوا الآية يعرفون أني لا أضيع أجر من أحسن عملا البحر ما إيش يصير يصير جامد كالطوت مثل الجبل يوقف طيب لما عطشوا وكاد يموتون الصومال الآن أسألان يفرج همهم ويغيثهم من عنده لما عاطش بني إسرائيل إيش قال الله عز وجل وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا المفروض السقية نبغى لها استغاثة ولا الله يريد فهمنا يا جماعة لقوم يؤمنون فقلنا ضرب بعصاك الحجر يعني أصعب مكان يجي منه ماء الحجر يعني فيه رمال فيه تراب فيه صح أضرب الرمل التراب لا لا يقول الله سبحانه أجيبها من أد من أقصها أضرب بعصاك الحجر إيش ثم انفجر فان فجرت يا جماعة يوسف عليه السلام تأتيها امرأة العزيز قالت هيت لك وفي قراءتنا قالت هيت لك إيش قال قال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي ربي قيل أنها العزيز وقيل أنها الله أعزل وكلها والله تقوى الله عز وجل أحسن مثواي إنه لا يوفي حبان إمان طيب ماذا صار بعدها؟ مفروض بعدها الله سبحانه وتعالى زوجة أحسن واحدة في العالم ولا ترك موقف لأجل الله ولا يا جماعة هذا فهمنا يا جماعة الله سبحانه بعدها صار فيه مصيبة اتهام ما جزاءه من أرادة بأهلك السوء هذا جزاءه تاركها لله وجل يا ربي وينك معه؟ ها كذا يا جماعة معاملة رب العالمين فإذا تركت شيء لا لا توقع عنده لا لا كيف يختبر الناس لأن في الناس يطيع وفي الناس يتعدى ولنبلونكم حتى نعلم الصادقين منكم أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين طيب صار ليوسف عليه السلام وين راح زادت عليه ولا انقصت المصائب والبلايا، زادت صاره وبدأ ما هي وحدة تراودة صار كلهم ها طيب في خيار يوسف تبغى السجن ولا لا ترك بنك ربوي تبغى تشتغل مصر راتب في حارس أمن ولا شيء ها تترك سيجارة بجيك صداع ها قال ربي السجن أحب إلي فاهم رجل فاهم عطيتها البوك والمال وما في وجهك فاهم يبغى الثاني والله تفرح أقسم بالله تفرح تعيش صح مستحيل نعيش غير مستحيل نعيش صاحب غير الكتاب مستحيل يقول الله عز وجل ومن يأجش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا أربعين ساعة معه فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل يشوفوا المشكلة خلاص ما عدا بغلط نرجعنا ما ب ب أعطنا سجارة ثانية لا باقي فرج بديك الحين إيش تعلب بعد السجن ها جماعة صار العزيز يا الله فهمنا الدرس يا جماعة؟ نفرح إذا فهمنا الدرس الله عز وجل ليش يا جماعة أعداء الدين يحاربون بقرآن ليه؟ هل تظنهم انكسروا عينا بمدافعهم وصلحتهم؟ لا والله والله ما ينتصرون بغير شيء واحد ايش هو؟ ايش هو يا جماعة؟ أن يجعلني وإياك نمشي ونقل القرآن مع نفهم من اللي يقول هذا الكلام من اللي يقول يا جماعة يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن عشان كذا حركوا أذنابهم بني علمان يروحوا يستموهم في الجرايد أغلقوا حلقات تحفيز القرآن هتفرق الإرهاب صح صح يا جماعة ولا طيب ليه لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه ليه لعلكم ايش لعلكم ايش لعلكم تغلبون مستحيل يغلبون أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهنا قرأ عرفوا اش قاعد يقرأ مستحيل لكن مدام ما يعرفش قاعد يقرأ خلاص لعلكم تغلبون شفتوا في مواقع ناس مجانين يقولون يجايبين آيات من ألفينها من عندهم شتوها يا جماعة بحد شافها يقولون نقدر نسوي مثل القرآن ما أعظم الله عز وجل أخذ معك آية واحدة فقط الآية هذه جعلت فائزة بيتي فائزة بيتي رجلسكم في الرياض أعمى أصم أبكم لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ألقيت محاضرة في, في معهد الصم ثم كلهم يناظرون بس ما يطالعوني طالعون المترجم وفي واحد جالس معطيني ظهره وجالس واحد قدامه يمسك وجهه مرة ويمسك كذا مرة ويمسك كده مرة ويمسك ويضغط على بطنه وصدره انا احسب انهم المقتلين عقليا فخليتهم ما اشي يسوي لهم فلما انتهينا من المحاضة جاءني هذا فايز في بيتي ومعه مترجم لكن مترجم ما فقال لي هذا فايز ما يسمع ولا يتكلم ولا اعني كل الاتصال برا مقطوع لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر فيقول فائز يأشر لهذاك الرجل يترجم يقول قل له يعني قل لي لا تخلينا حاول تجينا كل شهر ترى قلوبنا تقسى كل سبحان الله إذا أنت اللي ما تشوف الفتن ولا تسمع الفتن ولا تتكلم الفتن من فتن تقسى قلبك عشان كل المصائب نسمعها قلوب الله يربي يلينها من عندها سبحانه وتعالى بكل خير الشاهد أن فائز نسقت معه عشان يلقي محاضرة مصورة هذه المحاضرة حضرها حشد كحشدكم هذا بارك الله فيكم جميعا في مستشفى النقاها أنا جالس أقدم المحاضرة وتخيل اللي المحاضر ما يدري وشي أقول وجنب المترجم عنده الميكروفون وهو جنب المترجم ماسك كتف المترجم فهو يتكلم يعني يؤشر للمترجم ويمسك وجه المترجم والمترجم يتكلم أنا قاعد أطالع المترجم المترجم يبكي، ويبعدين بيهدها، بعدين يبكي، فلما انتهت المحاضرة قلت له أنت إيش تبكي؟ أنت مالك دخل؟ هو اللي يبكي. هو اللي يلقي؟ أنت إيش دخل تبكي قال أنا إذا جاء عند قول قول الله ولا العزيز ميروصني بقوة يضغطني بقوة، فقال كلمة في الختام لكل مستشفى نقاها أكثرها مصابين، لا أقول معاقين مصابين. اللي صاد في ما تحرك أو شد رباطه المعاق اللي ما عرف المسجد في جماعة وهو عنده رجليه المعاق اللي ما عرف فتح المصحف وهو عنده يدين المعاق اللي عنده عيون وما عرف يتمتع بها القرآن أستغفر الله ونتعنى وياكم بعه المعاق اللي يسمع عنده أذن بس ما يسمع فيها قلب حق لهم قلوب لا يقهون بها ولهم لهم لا يبشون بها ولهم لهم آذان لا يسمعون بها الشاهد قال كلام جميل في ختام المحاضرة قال أنا في آية في كتاب يقول أنا الحين منقطع عايش عالم آخر لا أسمع اللي حولي ولا أشوف اللي حولي ولا أل... بس إني أنا من أسعد الناس لا تذكرت آية واحدة فرحان فرحان يقول فرحان بآية واحدة في القرآن فرحت نسيتني كل همي إيش هذه الآية هذه الآية الوحيدة كان فيها فعلا لو جئنا الحين عند الآية هذه وجمعنا الإنس كلهم وجمعنا بعلمائهم أطباء مهندسين علماء جيولوجيا كل العلماء في الأرض وكل الناس تعاون وهذا في الكمبيوتر وهذا في العلم وهذا في الطب وهذا في الجيولوجيا وهذا في الهندسة وهذا كلهم جمعناهم وقلنا لهم طلعوا لنا بس الآية الوحدة زي هذه ولكم اللي تبغون يقدرون شوف الآية يقول الله عز وجل فيها ومن يهدي الله فهو المعتد وَمِنْ يُضِلِّ الْفَلَانَ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهٍ عُمْيَوَ وَبُكْمَ وَصُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كلما خبت زدناهم سيرا يقول هذه الآية الحالة تكفيني يقول أنا في ناس مثلي عميا وبكما وصما لكن في الآخرة خمسين ألف سنة في المحشر يقول يا رب لك الحمد أنك أخذتها مني الحين بقى كم سنة ونموت لكن هناك ما عندي صحائف عن العين شفت ودخلت الموقع نظرت ما عندي ما في ولا سيئة الأذن ما قد سمعت يا رب عرام ولا غازلت ولا تكلمت وليه. طيب تعال فكر في الآية هذه فقط لو اجتمعت الإنس والجن طلعون الآية هذه ليش كل الآيات في القرآن صم بكم عمي كل الآيات القرآن صم بكم عمي إلا هذه الآية انقلبت صارت عميا وبكما وصما والله يعجزون البشر كلهم ما طلع عندي الآية هذه. انتهى الوقت ان نكمل الآية هذه ننتهي ان شاء الله. والله لو اجتمعت الانس والجينة طلعون مثل الآية هذه ما يعجزون. يحتاجون دراسات في الم... في معامل الحيوانات ويحتاجون إشاعات مقطعية وإشعاعات رنين مغناطيسي ويحتاجون تخطيط المخ ويحتاجون يدخلون في العلم الأجنة تاجون بناوي عشان يطلع هالآية هذه ترتيب السمع والبكم وال والعمى مركز رؤية في الخلف تأتي بالجمجم الآن هنا السمع البكم العمى وراء بعض طيب لكن الله في الآية يقول على وجوههم فانقلبت الترتيب صار عميا وبكما وصم ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ناهيك عن قضية التفصيل في السمع أن ينشأ مركز السمع قبل مركز البصر ومتى يسمع الجنين ومتى يبصر في قضية التقديم والتأخير كلام عجيب يعني لو اجتمعت الانس والجن عشان يجبونها الكلام ما يجبون مثلا ولو عرفوا هذا بالطب بعد مئات آلاف السنين كيف يعرفون أن اللي ما يهديها الله يحشر على وجهه وكيف يعرفون أن بيترتبون أن الأب كم وأعمى وأصمت يا جماعة هذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا كل واحد ساعد الثاني ما يجبون زي القرآن انتهى الوقت وعجاب القرآن لا تنتهي لكن في نهاية المطاف حبيب الغالي أي آية تقرأها قف واسأل نفسك أين أنت من هذه الآية إذا فيها صفة من صفات المؤمنين حط صح ولا خطأ في صلاتهم خاشعون بينك وبين نفسك فكر في صلواتك إيه تخشع هنيئا لك ما تخشع لا تموت وأنت كذا إذا سجدت ابك لله يقول يا رب ما أخشى أنا منهم من منهم غلقو معضون تبدأ تحس الطعم في حياتك أقسم برب العالمين تشوف ناس مدحهم الله لازم تغار منهم وتسوي زي اللي اللي سووه فعل تركش لله نفس اللي تركوهم يبتليك الله كون مستعد أقسم بالله أن تفرح الفرح العظيم أسأل الله نجعلنا وإياكم من الفريحين في الدنيا والآخرة بطاعة أسأل الله سبحانه وتعالى بالدعاء العظيم الذي ما دع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كلها لن تجد دعاء مثله قط ما في دعاء مثل هذا الدعاء وأختم به لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقف كل ليلة اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك شوف المقدمة الطول العريضة الشبرة ابن أمتك ماض في حكمك ما بفصل في الدعاء أعظم مفصل في نقائد شهور عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك يعني أسألك بكل الأسماء اللي عندك يا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك العزيز الحكيم القدير الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام أسألك بكل اسم جاء في هذا الكتاب سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني أسألك بالأسماء اللي نعرفها واللي ما نعرفها واللي ما, يعرفها واللي ما, يعرفها ما يعلمها إلا أنت ماذا تبغى يا رسول الله بعد المقدمة طويلة غيرها يبغى طلب واحد أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يستاهل الدعاء إيه؟ لأن لو جاء وجلاء أحزاننا فتفرح طرح صح فليفرحوا والله تفرح من هنا مو من هنا وجلاء أحزاننا وذهابهمنا وغمومنا لا عندك حزن وراء ولا خوف قدام ولا غم الآن اللهم يا رب اسعدنا بهذا القرآن سعادة لا نشقى بعدها أبدا اللهم وفق كل من قام على هذا اللقاء ويسر أمره ووالله إني أشكر في نهاية المطاف شكرا عظيما جميلا جليلا كبيرا لا مثل له لمن كان سببا في هذا اللقاء وهو الله جل جلاله مسبب الأسباب ثم كل من يسره الله وشرفه بخطة قلم أو توقيع فحصل على أجر كل كلمة قلناها وسمعها ملايين الناس وأشكركم أنتم أحبة الفضلة وأسأل الله أن لا يبقى في صدور كل من قام على هذا اللقاء ولا إياك ولا من شاهد أمنية في صدره هي لله رضا وله فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن ينفض المجلسه هذا إن ذلك على يسير وإنه بالإجابة جدير آسف أحبتي علي طال وصلّي وأسلم على في من واقع قدمه وترى بأبي وأمي على صلاة سلام